أَلَنَكَ شَاهِدٌ وَمُبَشِّرٌ وَنَذِيرٌ وَدَاعِيٌ إلَى اللَّهِ بِإذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنيرٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمِن طَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَبَيَّنَّا أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات